you、mm -hmm. you、mm -hmm. 「今日も楽しみにしていてもらうこともあるし」 「明日の朝にかけて」 م و ل و ع ه النابلسي ن د ن ممن ا أ س ل م وجهه ل ل ه و ه و م ح محسن س ن وهو و الاسلاميه ت ب ع م ه ب 「今日の朝を